إنه لحب الخير لشديد أ يعلم إذا بعث ما في القبور أ يعلم إذا بعث ما في القبور أ يعلم إذا بعث في القبور وحصل ما في الصدور